فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى قَضَلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى فأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى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 فغى. ثم اجتباه عبده فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدد فَإِنَّمَا يَأْتِينَكُم مِّن هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَةً ضَنْكٌ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا